ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم تعدون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 زخا منك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم